ش ب ك ة مزامير آ ل داود تقدم أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم س أ ل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع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 كان مقداره خمسين أ ل ف س ن ة فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا ي س أ ل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب ي و م ذ ن ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في ا ل أ ر ض جميعا ثم ينجي م و ه و ن ه ا ل ن ز ا ع ب ل ل ش و ا ء ت د ع و و و من أدبر ت ل ى و ج م ع فأوعى إن ا ل إ ن س ا ن خ ل ق ه ل و ع ا م س ه ا ل ش ر ج ز و ع ا و إ ذ ا م س ه ا ل خ ي ر م ن ى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 الذين هم من عذاب ربهم مشفقون إ ن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إ ل ا على أ ز و ا ج ه م الا على ازواجهم او ما ملكت أ ي م ا ن ه م ف إ ن ه موسوعه غير م ل م فمن ي ن ا ب ت غ ذلك ئ م النابلسي ع ا د و و ن هم للعلوم أ م م ا ن ت ه ر الاسلاميه ع و و ن ا ذ ي ن هم ه ب ش والذين ه موسوعه على صلاتهم ا ي ح ا ت مكرمون فما ل آل ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب ل ك م ه ع ي ن عن ا ل ي ي م ن و ع ن ا ل ش م ا ل عزين أيضمع ك ل ا م م ي ه خل جنة ن ع ي م ك ل ا إنا خ ل ق ن ا ه م مما ي ع ل م و ن ف ل ا أقسم برب ا ل م ش ا ر ق و ا ل م ا ر ب إنا ل ق ا د ر و ن إ س ل ق ا د نبدل ر و ن أن على خ ي ه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 أ ب ص ا ر ه م ترهقهم ذ ل س ذ ل ك ا ل ي و م ا ل ذ ي ك ا ن و ا يوعدون